جعله المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ب العالم وقد عرفنا ان هذه الجملة من الاداب التي يذكرها رحمه الله تعالى ليست خاصه بي علماء انما هي كذلك تكون عامه لا سيما فيما يتعلق بالاداب الشرعيه وقد عرفنا هذه الاداب كلها من مما هو شرعي يعني ما اخذه من الشرع دليل الكتاب ومن ما هو ما ماخوذ من العرف والعاده هذا يعرض على الشرع فان وافق لا اشكاله فيه وان خالف هناذن ينظر فيه بحسب المعارضه لأن هذه الاعراف قد تتبدل وتتغير ليس كل ما صالح في ذاك الزمان هناذن يكون صالحا في هذا الزمان حتى في مسائل التدريس وفي مسائل التعامل مع طلبته ونحوهن وذكر الرحمن تعالى 12 نوعا واشارنا فيه في الأول فيما يتعلق به بالسعادات لمجلس التدريس وكذلك النيه فيه فذكر طهارتين طهاره تتعلق به بالظاهر وأشار إليها بقوله إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث حدث يعني طهره الصوره بالوضوء وطهره كبره تكون به وتنظف عرفنا المراد به بالتنظف كما ذكره ابو الحديث في كتبهم المصالح كذلك علوم الحديث إن المراد به تقديم الالفاظ وقص الشعر هنا وحذانكه هذا التخصيص تحتاج إلى دليل ليس فيه دليل يتعلق به بهذا ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان التقصد للتنظيف بهذا الاعتبار يوم الجمعة يحتاج إلى دليل خاص يعني تخصيص يوم الجمعه بالتنظيف بقص الشعر الاطفال يحتاج إلى الى دليل خاص فلا يلتزمه الانسان وانما ياخذه عند الحاجة إذا طال وزاد عن حده المعتاد لا بأس أن يخرب وأما تخصيصه والتزام ذلك أنه سنة سواء نحتاجها او لا هذا يحتاج إلى الى دليل هذا يوم الجمعه وكذلك في العيدين لكن هي هنا يتعلق بي بالدرس من باب اولى احرى كذلك هنن يحتاج الى الى دليل خاص لكن كما ذكرت سابقا أن من الادب التي يذكرها العلم لابد من عرضها على الكتاب والسنه فما وافق هنن القبل وما خالف ينظر فيه يعني قد يكون بدعه قد لا يصل الى الى حد البدعه ومعلوم أن خلاف السنة الاصل فيه كقاعده عامه فيما يتعلق به شرع خلاف السنه لا يقال ابتداءا أنه بدعه وإنما إذا التزمه وصار طريقه له حينئذ يوصى بكونه بدعه واما مجرد المخالفة لا نقول بأنه بانه بدعه ولذلك لو فعل تسبيح أو قراءه الفاتحه جماعه بعد صلاه مرة واحده قال خالف السنه ليس فيه دليل لكن لو التزمه واكثر منه وصار طريقه له علمنا حينئذ أنه فعله تعبدا وإذا كان كذلك نصفه بكونه بدعه ففرق بين البدعه وبين خلاف السنه خلاف السنة أن يفعل شيئا لم يرد به الشرع وحينئذ البدعه كذلك كذلك بدع مضابطها عرفها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذا قد عمل عملا ليس عليه امرنا اراد ان يسبح في وقت معين 100 تسبيحه ففعله نقول خالف السنه من اين جئت بي بهذا العدد المعين في هذا الزمن المعين خالفت السنة فاذن هذا يسمى ماذا يسمى خلاف السنة إذا تزمه اكثر منه حينئذ علمنا أنه اراد به تشريعا لأن الأول فيه شبهه أنه استحسنه استحسانا ابتداء ولم يعتقد أنه تعبد ولا شك ان التعبد ما يتعلق بالنيه هذا امر خفي يحتاج الى قرينه ظاهره فلما التزمه علمنا أنه قد نوى به التعبد والتقرب الى الله عز وجل وهذا تخصيص يعني أراد بالتخصيص والتقييد التعبد فاذا كان كذلك ان نصيبه بكونه او نصيبه بكونه بدع. من العامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد ولذلك ما يكون كذلك في المقابل الفعل المكروه فعل المكروه الاذان مثلا الاذان بالتمطيط هذا نقول مكروه عند اهل لو فعله مرة واحدة قلنا مكروه لكن لو التزم كما هو في بعض المساجد نقول هذا بدعه هذا بدعه التزام الشيء الذي يكون خلاف السنه او ما يكون مكروها بالالتزام يصيره بدعه فان قيل الفقهاء قالوا بانه مكروه قلنا نقيده مكروه إذا فعله مرة او مرتين اما اذا اعتادهم لا يؤذن الا بالتنطيط والتلحين نحو ذلك والمراد بالتلحين غير الذي يكون بالطبع يعني على نمط معين كما يقال به بالمقامات الان فالحين يقول هذا خلاف السنه اذا فعله مرة واحده اما اذا اعتاده صار بدعه ولذلك يسأل البعض عن بعض المساجد التي يعتادون هذا التنطيط والتلحين والتطريب هل يردد معه ام لا هل تجيب انذا الجواب لا لا تجيب لماذا لكونه أذانا باطلا لا تحصل به الكفايه يعني لا يكون شرعيا وإذا كان كذلك انما جاء الاذن به أو الاستحباب والتشريع للاجابه للمؤذن فيما اذا كان الاذان مشروعا وأما إذا كان الاذان باطلا حينئذ لا يشرع الترديد معه البتة اذا هذا متى نقول إذا كان معتادا لهم في المكروه وفي خلاف السنه قد يفعله مرة نقول هذا خلاف السنة قد يفعله مرة نقول هذا فعل مكروها اما اذا اعتاده هنئذ نقول هذا صار صارت لأن لان الالتزام هذا يجعل الشيء بدعة طريقه اذا قولوا تنظف يحتج ليلى دليل واضح مبي وتطيب يعني وضع الطيب وهذا له أصل تطيب وضع الطيب مطلقا هذا من الأمور المشروعة ولبس من احسن ثيابه اللائقه به بين اهلي زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة كما عرفنا سابقا يعني يفعل ذلك لا من أجل الناس وإنما من أجل تعظيم الشريعه باعتباره هو وباعتباره المتلقي لان بعض النفوس فيها ضعف اذا راى المعلم قد اتى بي بهيئه ذلك عظمه فأخذ منه فإذا كان كذلك هذا مرض ضعف النفس لانه علق تعظيم شيء في الاصل انه ليس ليس محلا له وإنما تعظيم يكون بي بسماع وحيي لا يتعلق بهما يعني تعظيم الشرع كتابا وسنه هذا لا اصله وام الهيئات واللباس ونحو ذلك هذا لا اصله لا يتعلق به تعظيم لكن إذا وجد في الناس يضعف لسيمه عامه المسلمين هذا ينظر فيه بهذا الاعتبار فلباس ان أن يتزين لهم وليس هذا بالرياء أن يتزين لهم من أجل ابلاغ شريعه الله عز وجل ومن على ذلك غير واحد من من العلم والمقام الذي نحن فيه كذلك ولذلك ذكر شوكان رحمه الله تعالى لعلهم في النين في كلامه عن الخطيب يوم الجمعه قال بعض الناس عامه الناس الغوا قد لا يستمعون الخطيب اذا لم يكن بالزي المعروف عند اهل زماني يعني لا يعظ يعني كلبشت في هذا الزمان فاذا لم يلبس حنيذ لا يلتفت اليه بذلك الاعتبار لا يبجل واذا لبسه حنيذ صار مبجلا وهذا من غرائب الزمان يعني من عجائب الفهوم انه اذا لبسه لباسا صار مبجلا اذا خلعه خلع معه التبجيل هذا يدل على ماذا يدل على ضعف وعدم معرفه الناس بمن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ لانه قد يلبس هذا اللباس ولا يكون من اهل العلم فيبجى كما هو الشان الان يظهر في القناه اذا كل من ظهر في القناه معناه ماذا صار من العلماء كل من كتب في صحيفة ايا كانت تلك الصحيفه صار من العلماء كل من سجل واظهر شيئا صوتيا صار من العلماء اذا صار عند الناس اختلاط فيما, فيما يحكم عليه انه من العلم او لا قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعه كان مالك رحمه الله تعالى اذا جاءه الناس لطلب الحديث قلنا هذا قيد لطلب الحديث يعني لا لطلب المسائل فكان يفرق بين المسائل وبين بين الحديث المراد بالحديث الرواية والمسائل المراد بها الفقه مثلا وما يتعلق بال إذا جاءه الناس لطلب الحديث ارتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا جديده يعني وضع رداءه على راسه ثم يجلس على منصة شيء مرتفع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ وقال احب اعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اقتدى به كثير من, من اهل العلم يقال انه اقتدى بسعيد بن جبير ولكن ينظر فيه هل هذا أثر عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ام لا هنئذ هل يلتزمه أو لا يكن بي بهذا الاعتبار قال ثم يصلي ركعتين الاستخاره الا لم يكن وقت كره هذا يحتاج الى دليل إن كانت الاستخاره هنا لاقدام على درس أو لا لا اشكال فيه انه يكون مشروعا اذا أراد ان يدرس في مكان معين فوقع في نفسه ريبة أو تردد فاستخار لا اشكال فيه له اصل وام الاستخاره في كل درس هذا يحتاج إلى الى دليل لان هذا لم يكون فيه شيء من التردد ولا من الرياء ثم قال بعدما بين ما يتعلق بطهاره الظاهر اراد أن يبين ما يتعلق بطهاره الباطن وهو النيه التي من أجلها يخرج للتدريس والتعليم وهذا يسوي فيه كذلك من يخرج لطلب العلم يعني طالب العلم يخرج من بيته من أجل أن يتعلم لا بد ان تكون النيه صالحة لأن العلم عبادة وإذا كانت عباده لابد من ها لابد من الاخلاص كل عباده لا لا تصح ولا تقبل الا باخلاص فاذا كان كذلك فاذن لا يتحرك من بيته الا بنية صحيحة سليمة وأعظم ما يلمه طالب العلم هو رفع الجهل عن نفسه اولا وثانيا عن امته وثالثا حفظا للشريعه افضل للشريعه هذا الذي ينبغي عنايه به وما عد ذلك من أمور الدنيا الاصل فيه أنه لا يكون له اعتبار في النية لكن لو وجد شيء من ذلك لا يقتضي أن يعزف عن العلم هل يترك العلم بل يجاهد نفسه عله عسى انه اذا تمكن العلم من قلبه حينئذ أخرج هذه اللوثات التي تكون في القلب واما انه يترك العلم لفساد في نيته هذا ليس به قال وينوي نشر العلم وتعليمه يعني ينوي المعلم في النيه نشر العلم يعني اذاعت العلم وتعليمهم ومر معنا الكلام على هذه الجملة وقفنا عند قوله وبث الفوائد الشرعيه لانه ذكره قلنا ثمانيه يعني ما ينويه ثمانيه اشياء, ثمانية أشياء نشر العلم هذا اولا ثانيا بث الفوائد الشرعيه هذا ثانيه بث الفوائد الشرعيه وثالثا تبليغ احكام الله تعالى التي اؤتمن عليها التي أتمن عليها وهذا مره كذلك فيما في ما سبق وامرا ببيانها كما في قوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ان للناس ولا تكتمون والآية واظهار الصواب والرجوع إلى الحق اظهار الصواب يعني فيما يحتمل انه صواب وخطا وهذا إنما يكون في مسائل الاجتهاد اما مسائل عقيدة واصول المعتقد السنه الجماع ليس بها صواب وخطا انما كلها حق وكلها مجمع عليها وكذلك ما يتعلق بالمتواتر والمعلوم من الدين بي بالضروره قول وبث الفوائد الشرعيه قال ابن مبارك رحمه الله تعالى من بخل بالعلم ابتلي باحد ثلاث من بخل بالعلم قد يوجد بعض العلم يبخلوا بالعلم بمعنى انه لا يعطي كل ما ما عنده لا سيما فيما يتعلق بكيفيه اتقان العلم هذا لا يبثه كل أحد وكيفيه ضبط العلم وكيفيه قراءة الكتب وكيفية أخذ الفوائد وتقييدها من الكتب هذه من محاسن ما يتعلم طالب العلم لانه كيف يطلب العلم كيف يحفظ كيف يضبط الحفظ كيف يثبت المحفوظات كيف يراجع لاخره ثم قواعد وصور الدهل العلمي لقدنا كثيرا منها فيما فيما مر ولعل ياتي بالباب الثالث ان شاء الله تعالى في اداب المتعلم شيء من ذلك ولكن هذا هذا العلم قد لا يذكره كثير من متصدرين للعلم قال من بخل بالعلم بتل بإحدى باحدى ثلاث اما ان يموت فيذهب علمهم مات ما علم اذا دخل علمه معه ماذا قبره لم يبقى بعده علم ينتفع به كما جاء فيه في الحديث اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث أو علم او علم ينتفع به وهذا مات ودخل معه ها علمه لم يبقى بعده على على وجه الأرض هذا محروم أو ينساه لانه إذا لم يعلم عرفنا أن اهل العلم يسيرون على طريقتين في ضبط العلم اما ها اما بماذا اما بالتصنيف واما بالتدريس اما هذا او ذاك لن يثبت طالب العلم علمه الا بهاتين الوسيلتين اما الجمع بينهما واما ان يكتفي بي باحدهما وانا ارى ان الاشتغال بالتدريس هذا اشد من يعني تمكنه في في النفس فان الذي يكتب لا يكتب اصلا من محفوظاته لكن لما تشرح وتتكلم وتعيد هذا يستقر كلما شرح المعلم مساله استقرت بل بل على ذلك ازدادت وضوحا هذا معلوم بي بالتجارب انك اذا شرحت مساله فاذا بها تستقر يعني تبقى في الذهن لا تزون الا ان الله عز وجل ثانيا تزداد وضوحا تزداد وضوحا لان الفهم ينمو لا شك ان العالم كما ذكرنا مرارا ان العالم بشر يعني فهمه على مراحل وحفظه على مراحل بمعنى انه كلما سار مع العلم درجات ازداد فهما بل وازداد فهمه وازداد حفظا وازداد حفظه واتسعت مداركه وزادت عنده الملكات اتفتحت ولذلك الملكات لا توجد إلا بالممارسه للعلم لا توجد مبتدي طالب علم يكون ملك لن يكون ذلك المتوسط لن يتمكن من ذلك أكثر من يتمكن من إنشاء واحياء الملكات العلميه المتعلقه بالفنون انما هو المنتهي والعلماء كيف يكون ذلك بالتصنيف وبالتدريس ولا شك ان اكثر ما يعين على احياء وايجاد الملكات هو الفهم يعني فهم ما تقول لانه ليس لا تظن أن كل من يتكلم في العلم ويقرأ معلومه انه يفهمها هذا قطعا لسيمه في هذا الزمان يوجد من يدرس وهو إنما يقرا بعض المعلومات ويعلق عليها بالفهوم العامه لكنه إذا جاءت عند نظر تحقيق فاذا به لا يفهم ما ما يقول ولا ما يقرا فاذا كان كذلك فالذي يعين هو هو المدارس طالب العلم المبتدئ بالمذاكره يستطيع أن يحيي شيئا كثيرا من ذلك اذا احياء العلم لن يكون إلا بأمرين اما تدريس وهذا المقدم لا سيما في هذا الزمان واما التصنيف اما اما التصنيف. التصنيف كما ذكرنا سابقا إنما يصنف ويبحث ويكتب ما ما يحتاج اليه اذا اما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه وافه العلم النسيان يعني الانسان مع مع ملابسته للعلم ينسى كثيرا الله يعيش مع العلم فكيف إذا ابتعد عن العلم وكيف إذا بخل بالعلم هذا باب اولى واحرا ولذلك طالب العلم إذا كان هو في واد يعني في عمل أو شيء مباين للعلم هذا عنده اشكالات كبيرة جدا الذي يعيش مع العلم ليس كاته غيره اذا او ينساهم او يتبع سلطانا هذه فتنه تبع سلطانا يعني يصير ماذا يصير تابعا وراءها يفتي بما بما اراد يعني يكون موظفا عندها كما هو شانه وافه العالم إذا كان موظفا عند عند السلطان بمعنى انه ماذا ليس, ليس المراد أنه لا يعمل فيه فيما يحتاجه الناس كقضاء نحو ذلك افتاء وانما المراد انه يتعلق بها يعني يخشى أنه ان يتكلم إن بحق أو افتا بحق أنه يزال يعني أو يتبع سلطان اذا ابن مبارك رحمه الله تعالى يعطي فائده عظيمه وهي ان ان الاصل في العالم أنه يجود بالعلم ولذلك ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في منزلة الجود في مدارج السالكين أن من اعظم الجود هو الجود به بالعلم والجود به بالعلم كان كذلك نقيض الجود هو البخل بالعلم عين يكون من اغضب الصفات التي تلبس بها المره ولذلك اللسان لا يبقى حتى في مجالسه الخاصه مع الناس مع عامتهم اذا كان طالب علم يحاول أنه يعطي ما عندهم من املاء فيما يتعلق بمسائل العقيدة ونحن الآن في معركة في باب التوحيد وكذلك في مسائل تتعلق به بالتوحيد من الشرك وغيره هناك من يسعى الى احياء القبور وعبادة القبور من الصوفية ونحوه ولابد ان تكون عند الناس حصانه أن يكون عند الناس علم فاذا سكت طلاب العلم يجلسون في المجالس العامه ويحضرون الولائم وحذالك وكل ساكت قل هذا متى يتعلم الناس يجب على طالب العلم انه اذا تعلم أنه أن يبث علمه لا سيما في باب التوحيد لانه لا يحتدل إلى الى من عالم اذا درس الاصول الثلاثه وفقه الاصول الثلاثه صار عالما بما بما ذكره الامام رحمه الله تعالى في ما يتعلق ب بالتوحيد والشرك وحذالك والعبادات التي ذكرها ببادلتها وما يتعلق بالشرك الاكبر اصلا ليس بخلاف شكل اكبر ليس بخلاف توحيد افراد الله تعالى بالعباده ليس بخلاف فاذا فهمته حينئذ لابد من من تبليغه لكن يعتني ان يكون عنده بعض محفوظات لبعض النصوص الشرعيه من من الايات من الحديث من اجل أن يكون المجلس مبنيا على ايه و وحديث من بخل بالعلم بتولى باحدى ثلاث اما يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع سلطانه وقول ربيعه لا ينبغي لاحد يعلم أن عنده شيئا من العلم أن يضيع نفسه لأنه إذا بخل ضيع نفسه اما أن يموت يذهب العلم معه ما بلغ احدا ما علمه ما بقي له طالب يقوم بمقامه لأن الطالب اذا بقي بعد بعد شيخه أو في حياته حينئذ شيخه قد دله على هدى إذا ما دل تلميذه على هدى الا و أجر عظيم من ذلك كذلك ولذلك قاله العلم من الغباء أن يعتمر من يعتمر ثم يقول هذا ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو حاصل حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي دلك اذا الاجر مكتوب له دون أن تقول هذا لي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بدعه لكن هذا يدل على ماذا على عدم فقه وضعف في الفقه موجود لبعض اهل العلم يذكرون ذلك انه يهدي للنبي صلى الله عليه ثواب الحج وثواب التلاوه وثواب الختمه يقول هذا من البدع ثم غباء من جهه أخرى وهي ماذا انه ان الثواب ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تهدي الثواب فحيل لي بطريقه شرعيه فكل من علم خيرا للناس ودلهم على الخير العظيم لا سيما فيما يتعلق بالفارق بي بين الإسلام والكفر وتوحيد وشرع هذا اعظم ما يعتني به طالب تحقيقا وتعليما ودعوه لأن التوحيد هو الاصل لن تقبل عباده الا الا بالتوحيد واذا كان كذلك حينئذ اولى ما يعتني به المعتني تعلما في نفسه وتعليما ودعوه لغيره وان يكون حديث المجالس هو توحيد الله عز وجل لو فعلوا ما فعل ليس هذا فيه تحريض للناس على الوقوع في المنكرات لكن لو فعلوا ما فعلوا من المنكرات دون الشرك فهم آلهه إلى اله الجنه ان شاء الله تعالى بالاجماع لكن ان وقعوا في الشرك الأكبر وتعلق بي بالمكفرات والنواقض التي هي معلوم من الدين بالضروره لكن الناس قد يكون في في خفاء عنها لقله من يتكلم فيها بل صار الذي يتكلم فيها صار مصنفا في طائفة كذا وكذا وقول ربيعه لا ينبغي لاحد ان يعلم أن عنده شيئا من العلم علمه الله عز وجل فيعترف ولذلك ليس من تزكية النفس أو فيما يكون محذوراً شرعيا ان يعلم الانسان أن الله تعالى علمه يظن بعض الناس انه اذا اعتقد ان الله تعالى فتح عليه في علم كذا وكذا وانه يستطيع ان يبلغ أن هذا فيه تزكيه للنفس لا وانما كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى ان من ظلم النفس أن يدعي لنفسه ما ليس لنفسه ومن ظلم النفس ان يعطيه الله عز وجل فينفيه عن نفسه يعني الذي هو جاهل وقد دعى انه عالم ظلم نفسه لان لو سيفتي ويتكلم الى اخره فظلم نفسه كذلك إذا كان عنده علم فسئل عن العلم قال الله اعلم يتورع ومن أنا عينيد هو عنده علمه وقد يكون زكاه اهل العلم تقول هذا كذلك قد ظلم نفسه اذا ظلم النفس بالاعتبارين فعينذا لا, لا يظن الظان انه إذا حفظ متونا تتعلق بالتوحيد الرسول ثلاثه او عدد اربعه تشوف الشبات كتاب التوحيد والصحه هذا علم عظيم جدا انت استوعبت الآن عقيدة السلف في هذه الكتب المتون لا سيما اذا درستها على وجهها الصحيح واخذتها من من اهلها حينئذ انت عندك علم عظيم إذا واجب عليك ماذا الدعوه إلى الى هذا العلم والجمع بين الأمرين حاجه الناس اليوم إلى الى التعلم والتعليم فيما يتعلق بالعقيده احوج ما يكون اليه في كل زمان لا سيما مع وجود هذه الفضائيات والمواقع التي تبث الفساد والفكر المنحرف فإذا سكت طلاب العلم الذين عندهم الحق وتركوا حينئذ قد ضيعوا انفسهم وضيعوا الخلق لا ينبغي لاحد يعلم أن عنده شيئا من العلم ان يضيع نفسه واذا ضيع نفسه قد لا ياثم اذا وجد غيره يعلم العلم الشرعي وقد ياثم صح ام لا يعني اذا ضيع نفسه يظن الانسان ماذا انه يعني لا يأثم لكن قل لا قد يأثم لأن الكفايه لم تحصل في هذا الزمان ب العلم هم قله الذين يدعون إلى الى التوحيد فاذا سكت طلبه علمي الذين يعرفون الحق فهنا اذا هذا تضييع للنفس وتضييع للخلق مع الاثم لكن بشرط أن يكون عنده علم صحيح ولا يلزم من ذلك أن يكون منتهيا فيه في العلم نعم في مسائل الفقه مسائل الحديث تصحيحا وتضعيفا واستنباطا ونحو ذلك هذا لابد من اهليه واما عقيده السنه والجماعه فيما يتعلق بالتوحيد وبيان الشرك وبيان الإيمان وبيان الكفر ونواقض الإسلام ونحو ذلك كله متفق عليه ليس بخلاف الحمد لله هل احد اختلف بيننا علمي ان من تلبس بشرك فهو مشرك لا لا خلاف فيه لا خلاف فيه عند المتقدمين وان كان الآن يوجد فيه خلاف هل من تعلم السحر وعلمه في خلاف جاوبوا له هل من اعرض عن الشرع في قول خلاف ليس بخلاف ولذلك العشر نووق الذي ذكرها امام الدعوه رحمه الله تعالى, الله تعالى، هذه مجمع عليه لا فيها بين العلم إذن اذا إذا تعلم وفهم المراد بها وفهم أدلتها وكيف أخذ اهل العلم من هذه الادله هذه الاحكام وبثها للناس هذا لاشكال لا فيه انه من أوجب الواجبات وعن علي بن حرب قال انما حمل حسين ابن علي الجعفي على التحديث كان منكفا عن التحديث ف بعد ذلك صار يحدث الناس بالحديث قال انما حمل حسين ابن علي الجعفي على التحديث أنه راى في النوم كانه في روضة خضراء يعني راى رؤيا والرؤيا جزء من, من الوحي راى في النوم كانه في روضة خضراء وفيها تراسي موضوعه تراسي موضوعه يعني متعدده على كرسي منها زائده زائد ابن قدامه يعني احد الروايات الذين بثوا العلم وعلى اخر فضيل كذلك راو اخر ممن بث العلم وذكر رجالا من اهل الحديث وكرسي منها ليس عليه أحد دميع كراسي عليها ائمه من, من اهل الحديث وكرسي منها ليس عليه أحد قال فاهويت نحوه فمنعت اراد ان يجلس على ذا الكرسي الخالي فمنع فقلت هؤلاء اصحابي اجلس معهم يعني يريد ان يكون ماذا معه هو من اهل الحديث وهم من اهل الحديث لكنهم اشتغلوا بالتحديث يعني ببلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد كف هؤلاء أصحاب اجلسوا اليهم فقيل له ان هؤلاء بذلوا ما استودعوا وانك منعته فاصبح يحدث من أجل هذه الرؤية لا باس به في هذا المقام قال الماوردي رحمه الله تعالى ومن اداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون تبي هذا قيد ما يحسنون إذا ما لا يحسنه يكف عنه لا يتكلم فيه إنما يتكلم في ماذا يتكلم فيما فيما يحسنه يتعلم ولا يشترط في اتقان العلم فيما يحتاجه عامه الناس أن يكون وصل إلى الى النهايه انما الاستنباط والاستقلال بالنفس هذا الذي ينبغي أن يحذر منه طالب العلم يعني أن يكون يعتقد في نفسه انه بلغ منزله لكمال اهليته وكمال فضله ولم يكن كذلك حينئذ ينبغي ان ينكف ولا يستقل بقول لم يقل به أحد من اهل العلم وإنما نحن نحث طلبه العلم دعوه الله عز وجل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج إلى الاستنباط وإنما تتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى الإيمان ومعنى الكفر ومعنى نوقض الإسلام وتبث ذلك بين بين الناس هذا لا يحتاج الى اجتهاد هذا مما يسوي فيه العامة والخاصة يعني ليس مما يختص بلا تحتاج الى فتوى ان تذرف ادو من جهة كذا وكذا من اجل أن تعلم توحيد الله عز وجل قل لا, لا يحتاج وكذلك من من تلبس بشكل لا تحتاج الى اي هو مشرك وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا اذا ثم من العلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا من تعلمه وجب عليه أن يعلمه ولا يحتاج إلى اجازه ولا الى فتوى ولا الى الى غيره وهذا لا نعلم فيه خلافا الله تعالى علم. قال الموردي ومن اداب العلماء الا يبخلوا بتعليم ما يحسنون اذا ما لا يحسنوا هذا يبخل به لانه ليس عندهم فاقد شيء لا ها لا يعطيه شيء لا لا يعطيه. ولا يمتنع من افادته ما يعلمون فان البخل به لؤم وظلم والمنع منه حسد واثم حسد قد يكون قد لا يكون ليس بلازم قد يمتنع ولا يكون حسدا لكن الاثم لازم له الاثم لازم له اذا احتاجت الأمة الى طالب علم ولو لم يكن متمكنا في العلوم كلها ولم يبذل ما عنده لا سيما في باب المعتقد هذا آثم ولا شك ولا سيما في بلدان التي يحتاج الناس فيها الى طلاب العلم قال فان البخل به لؤم وظلم والمنع منه حسد وإثم وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخله يعني اعطاهم الله عز وجل واوتوه عفوا من غير بذل أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونما العلم إذا بذلته كما ذكرنا سابقا يزداد يعني يزداد فهمك وازداد حفظك وازداد الرغبه والهمه فيه بطلبه والتحصيل وان كنت امه تناقص ووهى يعني زال هلك كتمان العلم من أسباب نسيانه كما ذكرنا وبذل العلم من أسباب نمائه والذي يريد حتى من باب النية التي لا تكون صالحة أن أراد ان يزداد علما وحفظا ومحفوظات الى اخره حينئذ يبذل العلم يبذل العلم واذا بذل العلم استقر وإذا بخل به ذهب وزال ولو استنى بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم ولانقرض عنهم اقراضه لو كان السابقون على هذا منوال من البخل بالعلم ما وصل العلم الينا البت. لكن الله عز وجل حفظ الدين حافظ الدين ولا على مرور الايام جهالا ولا على مرور الايام جهالاً. يعني العالم يصير جاهلا على مرور ايام كيف؟ هل سينسى؟ سيختلط به اهل الدنيا سيشتغل به مناصب سيشتغلوا بالتجارات ونحوها إذا نسي العلم وهذا موجود ومستقر وبتقلب الاحوال وتناقصها ارذالا وقد قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينوه للناس ولا تكتمونه لا تبينونه للناس هذا أمر وهذا اخذ مثاق وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أخذ الله العهد على أهل الجهل ان يتعلم حتى اخذ على اهل العلم العهد ان يعلم يعني اوجب على الجاهل ان يطلب العلم هذا المراد بي باخذ العهده يعني امره بذلك واخذ على اهل العلم العهد بماذا انهم ان سئلوا اجابوا كذلك مسال وهذا الذكر ان كنتم لا, لا تعلمون حتى اخذ على اهل العلم العهد ان يعلم وقال بعض الحكمه إذا كان من قواعد الحكمه ما بذل ما ينقصه البذل المال في ظاهره ماذا في الظاهر انه نقص صار العكس من قواعد الحكمه يعني بذل ما يزداد البذل به يعني يزداد العلم بسبب البذل إذا كان من قواعد الحكمه بذل ما ينقصه البذل فاحرى ان يكون من قواعدها ما يزيده البذل نعم بذل ما يزيده البذل وقال بعض العلماء كما أن الاستفاده نافلة للمتعلم كذلك الافاده فريضه على المعلم وقد قيل في منثور الحكم من كتم علما فكانه جاهل وقال خالد بن صفان اني لافرح بافاده المتعلم أكثر من فرح باستفادتي من المعلم ثم له بالتعليم نفعان هكذا قال الموردي احدهما ما يرجوه من ثواب الله تعالى إذا علم ينوي ثواب الله تعالى لانه عباده والعباده اذا ورد فيها الاخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ونوى بذلك طلب الثواب اجر فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم صدقة فقال تصدقوا على اخيكم بعلم يرشده وراي يسدده وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلم وعلم فان اجر العالم والمتعلم سواء قيل وما اجروهما قال 100 مغفره 100 درجه في الجنه هكذا اورده الموردي وفيه كلامه والنفع الثاني اذا النفع الأول ماذا طلب الثواب يعلم طلب لله للثواب النفع الثاني زيادة العلم واتقان الحفظ زيادة العلم واتقان الحفظ هذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه عند من عرف العلم وكتبوه اهل العلم واعصوا به أنه لن يثبت العلم ويزداد الا بي بالتعليم والتدريس الا بالتعليم والتدريس وبذله وإلا فالعلم في في نقصان حتى يذهب ويزون حتى يذهب و... ويزول زياده العلم واتقان الحفظ انظر زياده العلم يعني يزداد العلم مسائل من حيث الوضوح ومن حيث التفريع وكذلك اتقان الحفظ يعني يستقر ويثبت أن الحفظ خوال مسن اذا اراد ان يراجع وحده دائما المحفوظات يتعب ما هي السبيل لكن إذا جعل له تدريسا وجعل له وقتا يبذله حينئذ استقره وثبت فقد قال الخليل بن احمد هذا شيخ صبوي اجعل تعليمك دراسة لعلمك اجعل تعليمك دراسة لعلمه أو كذلك يعني علم وانوي أن هذا التعليم مدارسه وهو حاصل وهو حاصل لا محاله ولذلك الذي لا يعلم كيف سيدرس لابد من مذاكرة مع طالب علم هذه مفاسده اعظم فاذا لم يعلم حينئذ وقع في مشاكله قال اجعل تعليمك دراسه لعلمك واجعل مناظره المتعلم تنبيها على ما ليس عندك يعني في مقام المناظرة والمجادله وقال ابن المعتز في منصور الحكم النار لا ينقصها ما أخذ منها النار لا ينقصها ما اخذ منها ولكن يخمده الا تجد حطبا او كذلك كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس إذا اعطيت واعطيت واعطيت ها يفنى او يزداد يزداد اذا لا يفنيه الاقتباس ولكن فقد الحاملين له سبب عدم فاياك والبخل بما تعالى احذر اياك والبخل بما بما تعالى وقال بعض العلماء علم, علم علمك وتعلم علم غيرك علّم علمته وتعلم علم الغيرك هذا يدل على ماذا على ان الانسان مهما بدل من علمي كذلك يحتاج الى الى ان يتعلم من من غيره لا سيما من من, من اهل علمي إذن وبث الفوائد الشرعية هذا ما يحتاجه ثانيا من حيث النيه فينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد جمع فائدة شرعية فيما يتعلق به بالشرع يعني باعتبار القصد يعني يكون مقصودا وباعتبار الوسيله يعني العلم الشرعي على مرتبتين المقاصد الذي هو علم الوحيين كتابا وسنه وكل ما يعين على فهم الوحيين فهو مامور به يعني علم اللغه مثلا من اصنافها وانواعها نحوا وصرفا وبيانا وكذلك ما يتعلق باصول الفقه هو في الاصل ليس ليس ليس هو علم الوحيين هو خارج مفكر ولذلك لغه العرب قبل قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح اذا ما جاء بها الوحي حينئذ نقول كل ما يعين على فهم الكتاب والسنه فهو واجب بناء على القاعده الصحيحه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن هنا كما قال الطوفي وغيره من اهل الاصول كذلك شيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى ومقيم اهل العلم قالوا بان علم لسان عرب واجب من الواجبات كيف قالوا بانه واجب هل امر الله عز وجل به نصا لا لكن من حيث المعنى نعم لانه امر بتدبر القران وأمر بتعقل القرآن وقال نزل بلسان عربي مبين فالذي لا يفهم لن يمتثل التدبر صحيح كيف يتدبر لابد ان يتعلم لسان عربي فعينئذ كل ما لا يتم فهم الكتاب إلا به فهو واجب ومن ذلك لسان عرب ومن ذلك اصول الفقه مما يحتاجهم وهذان او هذه هذه القاعده ثبت بها وجوب العلمين ما يتعلق بلسان العرب نحو وصرفا وبيانا وما يتعلق به باصول الفقه لان الاستنباط من الكتاب والسنه واجب واجب على العلماء كيف يستنبطون بعقول ما هوائهم العقل ليس مصدر مصادر التشريع صحيح هل هو مصدر ليس المصدر العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع حين اذا مصدر التشريع محصولا كتابا وسنه ودل على الاجماع والقياس يعني في ضمن الكتاب السنة الاجماع المتيقن ليس كله يجمع وكذلك القياس الصحيح اذا هما داخلان في الكتاب والسنه بل بعضهم قال شيء واحد وهو الكتاب لأن السنه وحجيتها لان السنه وحجيتها ثبتت بماذا بالكتاب فهو دليل واحد لكن المصري عندهم العلم الكتاب والسنه حينئذ كيف يفهم ها كيف نستنبط عندنا قواعد هذه القواعد مبسوطه فيما يسمى به بعلم اصول الفقه ان علم الفقه هو وضعت لي كيفية الاستنباط لالا يكون ماذا لالا يكون الأمر مرسلا إذا لم ينضبط به بالشرع واللغة حينئذ نقول كل واحد سيدعي انه قد استنبط من الكتاب والسنه بما يوافق هواه واهل البدع على على هذا المنوال حينئذ لا بد من ضبط ذلك واتفقوا على هذا العلم الجلي الذي من جهله جهل الشرع كله من جهله جهل الشرع كله قال وتبليغ احكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وامر ببيانها كما في الايه السابقة ولزياده من العلم يعني فيه ماذا فيه الزيادة من العلم بمعنى أنه لو نوى ان يزداد علما هذا لا يؤثر في نيته لو لو نوى ان يدرس قد يقول قائل اذا انا اريد اريد ان أثبت علمي حينئذ نقول ضع معه نشر العلم ولا باس انك تنوي محافظه على العلم لان المحافظه على العلم من مقاصد الشرع كذلك العالم الاصل يحفظ علمه وان يصونه عن عن الزوال وان يأتي بالأسباب التي لا تكون سببا فيه في النسيان فإذا كان كذلك هذا صار من المقاصد الشرعيه فاذا نواه بتدريسه وتعليمه وخطبه الناس ومحاضراتهم ونحو ذلك نوى أنه يثبت العلم لا اشكال في هذا لا يكون منافيا للشرع الله اعلم واظهار الصواب والرجوع الى الحق. يعني قد ياتي معترض في درس أو بعده قد ياتي سؤال فيه تنبيه على أن ثم غلط وثم ثم غلطاً ونحو ذلك حينئذ يرجع من خطا الى إلى الصواب لكن عرفنا هذا ليس في هذا محله فيما يقبل الصواب الخطا وهو في مسائل وقع فيها النزاع بينه بين, بين العلم لان باب المعتقد هذا محفوظ مجمع عليه اصول المعتقد مجمع عليه انما وقع نزاع فيما يتعلق بالعلليات في مسائل معدودة يسيرة وقع فيها نزاع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتعد قد لا تصل الى 10 15 واما الاصول فهي متفق عليها لا خلاف فيها البتة ولذلك لا يقال عقيدة مالك وعقيده الشافعي وعقيده احمد مثلا لانهم اتفقوا على ماذا على العقائد وإنما يقال قول ابن عباس في كذا وقول عمر في كذا المسائل المتعلقه ببالفروع اذا الحق او قوله اظهار الصواب ورجح الحق ليس على اطلاقه وانما هو فيما يتعلق به بماذا بالمسائل التي فيها صواب وفيها فيها خطا اذا كان من الخلاف الذي يكون سائغا أو الخلاف الذي لا يكون سائغا ويكون الدليل معلوما اما العقيده فلا الا اذا كان اشعريا كان صاحب عقيدة وجاء يناظره من هو سني فرجع من البدعة البدعه الى لا ذل الاشكال هذا لا إشكال فيه. هذا لا باس بل واجب عليه أن يرجع اليه إلى الحق الى الحق قال والاجتماع على ذكر الله تعالى هذا كذلك جاء فيه فيه في النص الحديثي في مسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم اذا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه لكم الله فيمن عند فلو لوك هذا كذلك لا إشكال فيه لكن شاء عند بعض الناس ان طالب العلم يحضر المجالس من اجل هذه النية قل لا هذه النيه هي الاصل وانما يحضر من أجل ماذا اجل أن يتعلم أن يفقه الكتاب والسنه وأما أن يقال له مغفور لكم هذا ليس هو المقصد ويحضر كل ما هب ودب يحضر كتابا ليس له من أجل أنه يقال له قوم مغفور لا ليس ليس بصواب هذا شيء عند بعض طلبه العلم أنه يحضر من اجل بركة المجلس قل لا الاصل في طالب العلم يحضر من اجل أن يتعلم من اجل أن يرفع الجهل فاذا كان الدرس اعلى منه في المستوى فلا يحضر هذا الاصل فيه إلا إذا كان ثم غرض آخر وأما التعصيل العلمي قل لا, لا يحضر طالب العلم الا درسا يليق به اما ما لا يليق به فلا يحضر من اجل هذه النيه لأن الاصل أنه يحضر من اجل ان يرفع الجهل عن النفسي قال والسلام على اخواني من المسلمين يعني يلتقي به المسلمين ومر معنا فيما يتعلق بي الابتدائي بي بالسلام والجواب والدعاء للسلف الصالحين يعني من المصنفين وغيرهم وقال المصنف رحم الله تعالى او في السند او نحو ذلك كذلك الترذع على الصحابه ومر معنا كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بي الادب الاول وهو ادب يتعلق بظاهره منا طهارتين ونحو ذلك ويتعلق ذلك ببيان النيه ببيان النيه ينوح حنيذن رفع الجهل عن غيره وحفظ الشاعظم ما يكون حفظ الشريعه حفظ الشريعه لأن صيانه الشرع من آكد الواجبات التي هي على اهل العلم يصون الشرع ان يدخل فيه ما ليس منه وهو مقدم على صيانه اعراض العلماء تبى هذا مما يلتبس علينا بعض طلبه العلم أنه إذا أريد ان يبين حق قد وقع عالم في زلة ونحيا عينيذ يقول كيف هذا فيه طعن في العالم ليس طعنا انت بين أمرين اما ان تطعن في الشرع او ان تطعن في العالم هذا او ذاك انت بين بين امرين اما ان تطعن في الشرع أن تنسب اليه ما ليس منهم ياتي ببدعه فتسكت لماذا لالا ترد على هذا إذا نسب الى الشرع ولا يهمك لا يعنيك هكذا هذا الواقع قل هذا باطل وانما الواجب أن يذب عن الشرع ان يصان الشر الا ينسب اليه ولو أن يقال بان هذه سنه وليست بسنه إلا فيما فيه خلاف سائق أما ما لا خلاف فيه خلاف سائقا فيرد عليه حتى في نسبة سنة فكيف فيما يتعلق بالبدع والضلالات والكفرات وهذا الباب اولى احرى يعني آكد واوجب فصيانه الشرع مقدمه على صيانه العالم العالم ليس مامورا اصلا به باتباعه انما انت مامور بماذا باتباع الشرع كذلك صح ولا تابعوا ما أنزل اليكم من ربكم ما قال اتبعوا فلانا ولا فلانا ولما ذهب الاربعه ولا العشرة ولا زيدا ولا عبيدا إنما اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اذا إذا اعطاك الله عز وجل علما وعرفت كيف تميز بين الحق والباطل والحق أبلج وواضح بين سيمه في باب المعتقد حينئذ الواجب عليك اتباع كتابي والسنه وامتى اتباع العلماء هذا مقيد مقيد بأنهم ان وافقوا حينئذ تكون متبعاً لدليله لا لذاته قوله فإن اخطا حينئذ يرد عليه من أجل صيانتي الشرعي وما يشاع بأنه لا يرد هذا في تقليل من العلماء هذا في طعن في العلماء هذا من البدع هذا القول من البدا يعتبر من المخالف للشريعه وقد يصل به والعياذ بالله إلى الى المروق عن الاسلام قد يصل به ليس هو الاصل لكن هذا يعتبر الاصل فيه انه مين من البدع سيانه شرعي مقدمه ثم قال رحمه الله تعالى في الادب التالي وهو ادب يتعلق به بخروجه من البيت وصوله الى مجلس التدريس وماذا يصنع إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قال اذا خرج من بيته من بيته أو أيره على إذا خرج دعا بالدعاء الصحيح حكم بصحته مع كوني فيه شيء من, من الضعف عند بعض العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني دعاء الخروج من البيت اللهم اني اعوذ بك أن اضل أو أضل أو اذل أو, أو أزل أو اظلم أو اظلم أو اجهل أو يجهل علي إلى هنا انتهى الحديث ثم زاد المصنف دعاء اشتهر عند العلم وليس بمرفوع عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك هذه الجمل الثلاث ليست من الحديث عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك وانما ذكر بعضهم أنه لا بأس أن يزاد على الحديث بما اثر عن بعض السلف يعني الدعاء الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ب كالخروج من البيت الدخول الى اخره وكذلك الاستفتاح بعضه العلم يجتهد فزاد بعض بعض الالفاظ لا سيما كانت وارده عن عن بعض السلف كالصحابه ومن بعدهم ولكن هذا اجتهاد الله اعلم ليس, ليس في ليس بمحله بل الصواب انه اذا حظر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين مذكور فلا يزاد عليه حرف واحد لان هذا الدعاء انما يذكر تعبدا إذا زيد عليه فقد تعبدنا بما لم يتعبدنا الله عز وجل به والاصل فيه التوقيف الاصل من فلا يتعبد بحرف واحد الا بما جاء به, به النص ولذلك إذا شك وتردد في ثبوت دعاء معين توقف حتى يثبت لأن الاصل المنع وليس إذا شك ف يستمر صحيح ام لا يبنى على هذه إذا اذا شك هل هذا وارد ام لا فوقع في نفسه شك هل ثبت ام لا ماذا يصنع وقد يحتاج الى شهر حتى يبحث أو يسال ماذا يصنع الواجب عليه أن يتوقع يعني لا يقول هذا الذكر وانما يتوقع لماذا لان الاصل او الكف والمنع الاصل الحظر عبادات توقيفيه بمعنى أنه لا يجوز له أن يتعبد لا بصلاه ولا بصوم ولا ذكر ولا غير ذلك لا يتقرب الله عز وجل في التعبدات المحضه الا به بنص واضح بين فاذا لم يكن توقف اذا قول عز جارك وجل ثناك ولا اله غيرك هذا يوسف قط عند من صحح الحديث ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله الى هنا انتهى الحديث العلي العظيم اللهم ثبت جناني وادل الحق على لساني هذه زيادة والوجه فيها كالوجه فيما فيما سبق يعني زاد بعض العلم من بانبناء على أنه اثر عن بعض السلف اثر عن بعض السلف قيل اثر عن ابن مسعود بن عباس وغيره من الصحابه وهذا اجتهاد هذا هذا اجتهاد وهنا يريد اشكال إذا اذا اذا قلنا الاصل العبادات توقيفيه وقال بان قول الصحابي حجه اين هذه ماذا أن ان يزيدهم لا يلتزمون هذا لكن يلزمهم أن من قال بان قول الصحابي حجه لزمه أن يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه كذلك أن يخصص العام بقول الصحابي وأن يقيد المطلق بقول الصحابي بل يلزمه أن ينسخ لكن اكثرهم لا يقولون بذلك لكن هذا لازم لا لماذا لأنك اذا قلت بانه حجه شرعيه يعني ماذا يعني يثبت بها الحكم الشرعي يعني تنسبه إلى الله عز وجل كما تقول قال صلى الله عليه وسلم تقول قال ابن عباس اذا تثبت الحكم الشرعي تثبت الحكم الشرعي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف فيه لانه حجه بنفسه كذلك جعلت قول ابن عباس حجة بنفسه مستقلا بذاته اذا تثبت به الاحكام الشرعية كما تثبت بايه وحديث هذا الاصل فيه لكن أكثرهم لا يقولون بذلك انما قله من أهل الاصول الذين قالوا بأن قول الصحابي حجه التزموا ذلك واما الاكثر فلا يقولون بذلك اذا متى, متى يقال وما فائدة أن يقال بان قول الصحابي حجه هذا محل اشكاله ونحن نقول الصواب ان قول الصحابي ليس ليس بحجه الا اذا انتقل من وصفي قول الصحابي لان قول الصحابي هنا مفرد تبي فرق بين المسالتين قول الصحابي مفرد يعني منسوب إليه وفرق بين أن ينسب قول الصحابي اليه كمفرد كعالم كصحابي وبين أن ينسب إلى جميع الصحابة لأنه إذا قال قولا وسكت الجميع وانتشر وصار وصف الاجماع السكوتي منصبا عليه انتقل من كونه قول الصحابه الى ماذا إلى كونه اجماعا فرق بين مسالتين الاجماع السكوتي لا شك انه حجه بل لا يكان أن يعرف اجماع إلا وهو من هذا القبيل ومن أنكر الاجماع السكوتي أو طعن فيه أو قال بان وضني لا تثبت به حجه وهو كثير عند اهل الأصول فقد طعن في جميع الاجماعات لا يوجد لهم الا فيما هو معلوم من الدين بالضروره كوجوب الصلاه الخمسه هذا يعلم العامة والخاصة ولا يختص به بالعلماء لكن الاجماع الذي يمكن أن يسند إلى الصحابه هو الاجماع السكوتي ومن اثبت الاجماع النطقي أن يتكلم كل صحابي بحكم شرعي نقول ايت بمثال واحد أن الصحابه تكلموا في هذه المساله لو اردنا ان نجمع للصحابه كلهم انهم نطقوا بوجوب الصلاه الخمسه لما استطعنا لما استطعنا في وجوب الصلاه الخامس كيف بما دون من من المسائل اذا ليس عندنا اجماع إلا الاجماع السكوتي ولذلك نقرر المسائل التي تنسب الى الصحابه بهذا الاعتبار فإذا ثبت عندك قول لصحابي في مساله ما ولم يكن هذا القول مخالفا لنص لايه او حديث لانه اذا خالف النص حتى عند من يقول بحجيه قول الصحابي لا يعتبر حجه وانما مت يعتبر حجه اذا لم يخالف نصا اذا محل وفاق بين القائلين بانه حجه أو ليس به بحجه اذا قال صحابي قولا ولم يخالف نصا فان خالف النص حينئذ لا يلتفت اليه البت لا يلتفت اليه البت هذا لا باس به كما ذكرنا سابقا حفظ الشريعه مقدم محبة الصحابة وتعظيم الصحابه وجلال الصحابه لا شك انه اصل مما تعتقده السنه والجماعه لكن لا يلزم من ذلك ماذا لا يلزم أن نعبده من دون الله عز وجل لا يلزم أن نجعلهم في مرتبة النبوء رساله اذا لا يلزم أن نجعله مشرعين كذلك هذا لا قال فيه باغي ان يكون من المتفق عليه اذا إذا قيل لا نقبل قول الصحابي ليستطعنا فيه إذا قلنا نرد قول ابن عباس في هذا المثل لا باس به اذا خالف نصا وهذا جرى عليه العلم كثيرا لكن قد لا يصرحون ادبا مع الصحابه رضى الله تعالى عنه لا من الكبار منهم لا يصرحون بان نرد كذا الى غيره لان هذا فيه شيء من الجره على الصحابه لكن في مقام التعليم نقول ذلك من باب من باب الايضاح الطالب يتعدى مع اهل العلم ومعه الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين اذا إذا أثر عن الصحابي دعاء رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليه لفظا حينئذ نقول المرفوع هو الذي نعبد به وما زاده هذا إن كان اجماعا لا اشكان فيه له حكم الراوي والا توقفنا فيه نعود إلى الى الحديث عن سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اننا نعوذ بك من أن نذل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وقالت الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي روايه ابي داود ابن ماجه قالت ام ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه بصره إلى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك حديث الروايه السابقه انا نعوذ بك وفي هذه الروايه اني اعوذ بك أن أضل أو أضل أو, أضل أو اظلم أو أظلم أو اجهل أو يجهل علي وفي روايه النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته السابقه إذا خرج من بيتي وهنا عما من بيته هذا مفرد مضاف حينئذ نكون عاما من بيتها وبيت غيرها قال بسم الله ربي اعوذ بك من ان ازل أو اضل أو أظلم أو اغلم او اجهل او يجهل علي وعن انس وعن أنس من مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله وحده وقف يقال له حسبك هديته وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان اخرجه الترمذي وفي روايه بداوود قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له عنيذ هديته وكفيت ووقيت ويتنحل له الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وقول صلى الله عليه وسلم بسم الله أي خرجته أو استعين به وبذكره في حكمه وامره وقضائه وقدره فالباحين تكون بماذا تكون للاستعانه الاستعانه بالله عز وجل توكلت على الله اي اعتمدت عليه في, في جميع في اللهم انا نعوذ بك من النزله أي عن الحق نزل عن عن الحق او بفتح النون وكسر الزاي وتجديد اللام منزلله وهي ذنب من غير قصد تشبيها بزله الرجل بزله القدم زلت من غير قصد هذا الاصل زلة القدم وان قصد والزله هذه باعتبار الشرع يعني الوقوع في المعصيه فيها انها من غير قصد وفي زيادة يبعض ابيات اعوذ بالله او نزلا او نزلا من الاذلال يعني معلوما ومجهولا او نضل من الضلال اي عن الهدى وبالمصابيح زياده او نضل يعني مغير الصيغه ان ضل بانفسه او نضل يعني بفعل فاعل يضلنا أحد أو نظلم يعني نحن احدا أو نظلم أي من احد او نجهل على بناء المعروف يعني ونسد لا الى فعل او نجه اي امور الدين او نجه الحقوق الله او نجه الحقوق الناس او نجه المعرفه الله أو المعاشرة والمخالطه مع الاصحاب أو ان نفعل بالناس فعل الجهال من الاذاء وايصال الضرر لهم وهو عام لان قاعده عند اهل الاصول ان المتعلق إذا حذف افاد العموم افاد العموم نجهل نجهل ماذا كل شيء كل شيء يوصف بكونه قد يجهل، عينذا نقول هذا بفاده افاد, أفاد العم او يجهل عليه مغير الصيغه ان يفعل الناس بنا افعال الجهال من اصال الضرر الينا لان الضرر وفعل الأذية لا تصدر في الاصل إلا عن عن جاهل قال الطيبي الزلة السيئه بلا قصد السعاده النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد أو بقصد أو عام ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في المخالطه أو يجهل ان يفعل بالناس فعل الجهال من الاذى وقولها وسلم ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي وفي روايه كما سبق من بيته يعني عام قط الا رفع طرفه بسكون الراء نظرا للسماء فقال اللهم إني اعوذ بك أن اضل قال طيبي إن الإنسان إذا خرج من منزله لابد أن يعاشر الناس لابد من المخالطه ويزاول الامره فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم فإما أن يكون في امر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل يعني الإضلال والضلال هذا باعتبار الدين وإما يكون في امر الدنيا فإما بسبب جريان المعامله معهم بان يظلم أو يظلم وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة فإما أن يجهل أو يجهل فالسعيد من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز ورعيا مطابقة المعنويه والمشاكلة اللفظيه تقول الشاعر الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني نكافئهم على جهل مباذا بالجهل فمن اعتدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليك هذا العاصم قصاص الفعل مثل بك بالمثلين وقول صلى الله عليه وسلم قال ويعزز هذا التاويل الحديث الاتي فقوله هديت هذا مطابق لقوله ماذا أو ضل هديت اضل, أضل اذا لا يضلك احد وقولك فيت لقوله اظلم او اضله وقوله قيت لقوله ان جهل او يجهل علينا هذا ما يتعلق به بالنص المرفوع اما قوله عز جارك اي غلب مستجيرك وصار عزيزا كل من يتجأ اليك وعز اليك وجلى عظم ثناؤك هذا يحتمل اضافته إلى الفاعل والمفعول ويحتمل يكون المثن غيره او ذاته فيكون حينئذ كقوله كما اثنيت كما اثنيت على نفسك اما قول لا اله غيرك فهو كلمه التوحيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اذا خرج الرجل مراد به الجنس ويسرق عليه حينئذ على مرعى خرج الرجل كذلك المرعى فلا فلام خومه له من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله يقال له حينئذ أي ناديه ملك يا عبد الله هديته أي طريق الحق وكفيته اي همك واقيته أي حفظته من الاعداء قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي روايه حميته قبل الثلاثه والله اعلم وشار الطبيبي إلى أن في الكلام لفا نشر مرتبه حيث قال هدي يعني بواسطه التبرك بسم الله وكفيا مهماته بواسطة التوكل وبقي بواسطه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله أو معنى حسن يعني جعل الحديث الثاني موافقا للان الاول وقد روى الترمذي من حديث ابي هريره بمعناه عيد السعان العبد بالله وباسمه المبارك هداه الله وارشده واعانه في الأمور الدينية والدنيويه واذا توكل على الله كفاه الله تعالى اي يكون حينئذ الله عز وجل حسبهم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومقال لا حول ولا قوه إلا بالله وقاه الله من شر الشيطان فلا يسلط عليه لا حول ولا قوه إلا بالله فتنحى له الشيطان اي يبتعد عنه ابليس او شيطانه الخاص به يعني الموكل به فيتنحى له عن الطريق ويقول لائل المتنحي شيطان آخر تسليه للأول أو تعجبا من تعرضه كيف وفي نسخه وكيف لك برجل أي باذلال رجل يعني يقول الشيطان لشيطان اخر كيف لك برجل اي باذلال رجل قد هدي وكفي ووقي يعني وقاه الله عز إذا حفظه الله عز وجل لا سبيل لك لا للشياطين الجن ولا لشياطين الانس اليه من سبيل لكن يتوكلون على الله عز وجل يكون حسبه الله عز وجل قد هدي وكفي ووقي من الشياطين اجمعين هذه الكلمات فانك لا تقدر عليه قال الطيبي هذه تسلية أي كيف يتيسر لك الإغواء ملتبسا برجل الى اخره اي معذور في ترك إغوائه والتنحي عنه فقولك فقوله لك متعلق بي يتيسر وبرجل ح فقلت بما علم الشيطان انه هدي وكفي ووقي كيف عرفه الله اعلى هذا الجواب الصحيح الله اعلم إذا صح الحديث وعلم الشيطان بكون هذا العبد إذا قال هذا الذكر فقد كفاه الله عز وجل حينئذ كيف علمه هل اوحى الله اليه هل اخبره ايا كانت وسيلة لم تاتي بالنص فالله أعلم مثل هذه الامور الغيبية الاصل فيها ماذا نسبة العلم إلى الله عز وجل والتوقف لكن مع ذلك كما علمنا سابقا أن العلمي قد يحشرون انفسهم في بعض المسائل التي ليست لهم ولو كانوا علماء سالونك عن الروح قل الروح من امر ربي تجد ثلاثين صفحه في التفاسير يذكرون تعريف للروح قال الغزالي قال الرازي لخني هذا يعتبر مماذا من, من التدخل في شيء لا لا يعنيه ولا تقف ما ليس لك به علم والعالم مخاطب بهذه الايه بل كل مسلم مخاطب به بهذا فالشيء الذي قد اخفاه الله عز وجل عن العباد واعلمهم انهم لا يعلمون بذلك فالاصل الكف عنها فمن العلم الكف ومن العلم الطلب صح ولا يعني اذا لم ياذن الله عز وجل انك ان تبحث في هذه المساله منعك حينئذ تقول ماذا لابد من البحث جواب ولا فاتقان العلم بالعمل به ولذلك بعضهم يرى أنه يتعلم السحر اجتهد بعضهم كالرازي وغيره يتعلم السحر من أجل أن يتقيه انظر ابليس كيف اوصل هذه الشبه هذا القياس الابليسي الذي مر معنا هذا قياس ابليس هذا فهم ابليسي أن يتعلم الكفر من أجل ماذا من أجل ان لا يقعوا اتكفرت بالله عز وجل فكيف حينئذ تنصون نفسك عن الوقوع فيه الكهن اجتهادات لا لا اصل لها ولذلك نحن نقول العالم العالم السلفي الاصيل ليس البدع عالم السلف الأصل فيه الاحترام والتبجيل والتقدير لكن لا يصل الى حد التقديس ورفعه عن مرتب له مرتبه وضعه الله عز وجل فيها يحترم ويقدر قوله ويجلل اخره لكن لا يصل أنه كلما تكلم كلاما صار حاكما على الشرع وكلما فعل فعلا صار حاكما على على لا هذا ليست اليه هذه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله يكون شرعا هو محمد عبد الله فقط واحد محمد رسول الله واذا والذي يكون فعله شرعا هو محمد بن عبد الله اما ما عداه من العلم فلا وهذا ليس فيه طعن كما ذكرنا فيه في في العلماء إنما يوزنون بالشرع وهذا قد يفهم منه بعض من قصر علم وفهمه أنه من طعن في العلماء إذا قلت هذا هذه فتوى باطله لا سيما في هذا الزمان ان لا تصح <تصفيق> قال انت طعنت بالعلماء انت لا تحترم ولا تجل العلماء قل بين لنا ما هو اجلال العلماء في الشرع هل له مرتبه كمرتبه النبي صلى الله عليه وسلم بل اخشى انه يجعل طعن في العلماء كطعن في النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جعلك كافر مرتدا عن الاسلام وهذا باطل قال هنا قلت لعلهم من هبوط الانوار النازلة عليه أو من الحجب الكاينه لديه وأما قول ابن حجر عالم من الامر العام أن كل من دعا هذا الدعاء المرغبه من حضرته صلى الله عليه وسلم سديب له فغير غير ظاهر يعني ابن حجر راى انه عالم من جهه أخرى وهي أن هذا الدعاء مستجاب وما الذي ادرك أنه مستجاب ليس كل دعاء يكون ماذا يكون مستجاب على كل كيف عرف الله اعلم قلنا ندري ما اخبرنا النبي صحيح. اخبرنا أنه يقول ذلك وما اخبرنا كيف كيف يعني. كيف يعني. كيف وصل اليه العلم كما نقول ماذا أخبرنا الباري جل وعلا أنه السوى فنقول السوى وهو العلو والارتفاع لكن كيف السوى نقول ماذا الله اعلم لماذا نقول الله أعلم قد قلنا للاستواء معناه كذا نقول لانه أخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بماذا كيف السوى كذلك هنا أخبرنا بماذا أن الشيطان يقول كذا وكذا وكذا وك وتكي لكن لم يخبرنا كيف وصل اليه هذا هذا العلم فالله أعلم والحديث رواه داوود بتمامه وروى التلميذ الى قوله له الى قوله لهم الشيطان ابن رواه النسائي ونحبان وابن السني قال ويديم ذكر الله تعالى الى ان يصل إلى مجلس التدريس ديم يعني يخرج من بيته ويقول هذا الذكر ثم يستمر في ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس وهذا يحتاج الى ماذا لا شك ان الذكر وديمومه الذكر هذه وارد النصوص فيها يعني الذاكرون الله تعالى والذاكرات معناه أنه يديم الذكر مطلقا لكن تخصيصه من مكان إلى مكان يحتاج الى نصر. الى نص الى النص يعني جاء الحديث مثلا أو السنه أنه يلبي من الميقات حتى يستمر الى أن الى ان يطوف بالبيت وإلى أن يرمي جمرات في الحج هذا جاء التخصيص لكن مثل هذا يحتاج الى قياسا على على هذا النوع اذا هذا التخصيص يحتاج إليه إلى دليل والادله تبقى عامه ولا تخصص بي بحاله قال ويديم اي ذكر الله تعالى وعمم ذكر الله يعني الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد الى ان يصل إلى مجلس التدريس ومجلس التدريس اعم من من المسجد قد يكون في المسجد قد يكون في غيره لا سيما في الزمان الماضي كان ثم مدارس ثمه مكتبات يكون فيها التعليم فإذا وصل إليه إلى مجلس التدريس سلم على من حضره وهذا له اصوله كما مر معنا في اذاب السلام وصلى ركعتين ان لم يكن وقتك راها ان كان في المسجد فهو تحيه مسجد لكن ان كان في غيره يحتاج الى دليل يعني اذا وصل إلى مكتبة قبل أن يجلس صلى ركعتين قم الدليل هذا يحتاج الى دليل الله اعلم ليس بم فان كان مسجدا يعني مكان التدريس كان في المسجد تاكدت مطلقا مطلقا قول العلماء مطلقا هذه الكلمه مجمله هذه الكلمه مجمله كلما مر معك لفظ مطلقا هذه كلمة مجمله يحتاج الى تفسير وتفسيرها ما قبلها أو ما بعدها يعني تنظر في تفسيرها في كلام سابق أو في كلام لاحق وهنا قال صلى ركعتين الا لم يكن وقتك راها فان كان وقتك راها ها لا يصلي ركعتين لا يصلي ركعتين. إذن إذا جاء في مجلس ليس هو مسجدا صلى ركعتين بشرط مقيد ان لم يكن وقت كراهه ومعلوم وقت كراهه فان كان في مسجد تاكدت اي هاتان الركعتان صار لها وصف آخر في الاولى لا تسمى تحيه مسجد قطعا ولو سميت فهي بدعه وفي الثاني هي تحيه تحيه مسجد لكن قال مطلقه بمعنى انه تصلى سواء كانت في وقت كراهه او لا اذا عرفنا التقييد هنا الاطلاق بالمقيد السابق فلما قيد المسألة السابقة بكون ان لم تكن وقت كراهه حينئذ قول مطلقا أراد به رفع القيد فاستوى حينئذ وقت الكراها مع ما غينه تحيه المسجد بناء على أن المصنف الشافعي رحمه الله تعالى وعندهم أن ذوات الأسباب تصلى مطلقا تصلى مطلقا عرفنا أن الصواب ان تحيه المسجد في اوقات النهي محرمه وليست مكروهه وانها لا تقيد بي كوني ذات سبب او اولى على كل هذا هذا مذهب ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق يعني الصواب والاعانه على العمل والتدريس والعصمه من الخطا والزلل قد يقع زلل قد يقع خلط في مسائل فيدعو الله عز وجل يعني بعد الصلاة ولم يذكر هل يدعو وهو رافع يديه ام لا والله اعلم على على حاله قال ويجلس مستقبلا القبلتي إن امكنه يعني يكون مجلس التدريس مستقبلا القبلة وهذا بنوه على اصل عام عندهم أن كل عباده الاصل فيها أن تكون مستقبل القبلة وهذا ليس ليس بصواب الصحيح أن الاصل السواء جهة القبلة مع غيرها إلا ما جاء النص فيه من حيث ايجاب او اشتراط كالصلوات وغيرها فيما جاء به النص وما ذلك فيبقى على على الاصل واما حديث اشرف المجالس من استقبل به القبلة الحديث رواه الطبراني عن ابن عباس هو ضعيف والله باسناد واهن بل قيل موضوع قال النووي وابن الصلاح لم نجد له اصلا اذا أشرف المجالس من استقبل به القبلة هذا لا, لا يثبت فقول ويجلس مستقبلا القبلة ان امكن فاذا لم يمكن لا باس ان يسدير القبلة ولا باس ان يكون في الشرق أو او في الغرب وقال يعني يجلس بوقال وسكينه وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسة يعني يجلس مع هذه الاوصاف المذكورة ومر بيانها فيما فيما سبق متربعا أو غير يعني يجلس باي جلسه سواء تربع او غير ذلك وانما يتجنب الصفات التي جاء النصبي بكرهتها من جهة الشرع أو لم تكن محموده من جهه العرف اعتبار العرف مثل هذه لا شك انه من من المستحسنات يعني لا يجلس جلسه تكون منبوذه ومطروحه من جهه الشرع وكذلك من جهه العرف ثم قال ولا يجلس مقعيا ولا مستفزا إلى آخر كلامه ياتي بحثه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين